وعلى آل المصادفين ومن تترى عبدالله مصادفين صار على الأنجل في الله الله في في ومن تترى إلى يوم الدين نشرح الله عز وجل في كتاب في كتاب الفقر الميستلي ومن في ذلك الدوره ان نشرح كتاب المتقضة كتاب التخارط يتناول من عشرة مصور كتاب التخارط يتناول عشرة مقواب نشطرهم بإذن الله عز وجل في المخدمة المجينية ثم نجلهم في الباب الأول على الطريقة التي قرروا لها We're extended on to the كما وصلنا في اللغة الفهم ومن قول الله قول الله تعالى عنهم شعيب ما نفكر كثيرا مما تقول وقوله عز وجل ولكن لا قررنا تسبيحهم واذقفوا في الاصلاح العرف بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التصيليه فتربط الدفع على يا من يستنها مسرات الفطرة اصطلاحة يعني اصطلاح ان يعيد اهلك عند مين الواء خلاص فتعني الاصطلاح وعندنا الاخطار ثلاثة حقيقة اللغوية وحقيقة من عطفية هي اللي يسمينها اصطلاحية من عطفية ايه الاصطلاحية معنى عفني عن ما عارف عليه أهل البلد وحقيق شرعية ترقد لغوية يعني حسن الله يعني أهل في عفني الله ثلاثة نسميها ليه الاستطلاع شرعية يعني عند الشارع إن كانت المسألة أو كان الحكم او الاستدراك الذي نعرفه استعمله الشارع استعمال الشارع الشارع والمستشفى يعني استعمال بمعنى الرؤيه الشارع والمشفى والمستشفى ما ضابط والرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو ناطق ومبين وموضح للتشريع موضح للتشريع فنقول انه مؤكد يعني مشجع اذا النبي صلى الله عليه وسلم اولا الشارع أن هذه الضرس تتناول في يومنا نقول عند الشارع كذا بمعنى المشجع اي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم انشوف الان حتى لا تصرح المقصود إن كان استعمله في صيغات معينه اذا اطلق فالمراد به ما من دار الشابه اضرب لك مثال يوضح الموضوع كلمه الوضوء الوضوء في اللغه معناها ايه الوضوء صح الوضوء في اللغه من يعني من الوضاه يعني من انضاه ومن الطهارة ده يعني في لغة العربية. الشاعر استعمل ربط الموضوع هذه في معنى خاص ولا استعملها لا، استعملها. استعملها. الشاعر استعمل كلمة الوضوء في معنى خاص يعني عبادته خاصة لها مواصفات معينة ولا استعملها استعملها. فاستعمل فقط. من معنى النمو ووضع لها حدود عنده، فصار كيف لما الشارع يقول مشانا يعني يقول لك تغضب تبطب أو هو يقصد تغسد ذلك ولا يقصد هو فيها جداً عند أفضل شيئاً لأن بكيه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أطلق إلا هم بالتبير ولا أطلق إلا هم بالغلب يقول لك إذا المخصوص والطور يعني سيرتين يقول لك الأصل أن المطور قد أطلق عليه الشارع وإطلاقاً واستعمل ذلك لو اذا اي حديث طالما استعمل النقطه بمعنى خاص لو الشارح ذكر هذه النقطه في حكم من الاحكام أو تحيلها على المعنى النظري ولا على المعنى شاء الله يعني معنى اللغه يعني معنى يعني هذا المعنى عند العرب في لسان يططلع متطلع يعني معنى اللغه ايه الى المعاجم والقواميس منين الى ايه هو المعنى اللي هو اسمه بالنسبه ليه الاصطلاح يعني, يعني انتبق ايه الاصطلاح اصطلح القوم ان ينتفقوا اصطلح القوم يعني انتفقوا فالاصطلاح معناه الاتفاق اتفاق ايه اتفاق طائفه مخصوصه على شيء معين الطريقه المخصوصه دي ممكن كنت معانا فهيصطلحوا يعني انتفقوا هو تعريف لمصطلح اصلاح بمعناه الجديد المقارنه وليه كده ان المقارنه صح لانكم اهل الفن وبعدة الفن اقول مثلا المعنى الشرعي الحقيقه الشرعيه معناها ان المشرف جاء يرغب او معنى اصطلاحا كان معروفا عند اللغه وعند اداب اللغه عند العرب واستعمال في شيء مخصوص زي الروض زي الصلاه زي الدعاء على النبي دعاء فتدعى ص در معناه استعاده الدعاء طيب لما وإن الشامع استعمل الله الصلاه فاخرجها من معناه المعنى ومعناه الخاص وهي عباده معظفة تفتدع بالتكبير تكدير بالتسليم هي الصلاه النعفين استعملها الشامع سبحانه وتعالى إذا الشامع يقول لكم يرمج وفي الصلاحة هو الصلاحة على دولة دولة. تحمله على المعنى الموجود عند العرب اللي هو المعنى المعنى المعنى الخاص يبقى اذا طالت المعنى مثل وقيم معناها يعني تدعوا فين تحملها على المعنى الطبيعي لو كانت لم قضيه تصرفها عن معناها الشرع لو عندنا تصرفها عن اعمال الشرع في مسئلة المعنى للغوم الجبيل قلت على المعنى الجبيل قال لا أطبط على المعنى السيادة إيه؟ قال لا ده هو مصدق اغسط يليك من هذه المعنى هؤلاء قدورة أغطار من المعنى ولا أغطار من المعنى الغني لو كان يصل معنى المعنى هو يعني إذا سجّر منه إذا منه بنو طال ثم لا أصل اصل عينه في الطفيف اذا كان الافضل قد استعمله الشارع الشارع استعمله في إحداد معينة اذا أخطأه الشارع فإن تحمله عليه على الإحداد المعينة في اذا أحوال أو بعض المخصوصة المنطورة من ذات الله عدى وجلسة على المعنى الجوين لو في مرينة تدل على أصد المعنى الوبيين لو في يعني حديث أو خلاص و... هنا قد لنا الفنف العرب في ودل على ذلك الصورة يعني هو عليه يعني طيب الله يعني يعني قال أن عيب من الشرعية هذا معصوم يعني هم تعيق يستعيق مصوريهم مش عادين يعني هذا أن يكون الشيء من التجار والتقصد الثلاث أشترك بعض القضاعد المعينة ومع ذلك فإننا سنعتني حالة تطبيقنا في المسائل سنعتني بإذن الله عسل وثل في تطبيق القضاعد المصولية على مسائل الصراعية والأرنان لإذن الله عز وجل عن التجار والاستصاد طال الأين بالتحكام الشرعية العملية المبتسلة العملية يعني نتعلقة بأسعال يعني بعد ما تفاعل الايه العباد قول لسان فعل وذكر صح كده مش لو اذا القول في في طوير العلم الفقه الشرعيه العمليه ان معنا قول التفاعال تتعلق بينا معنا يدخل لان قول لسان ايه العلوم المتعلقه بالعمليه يعني العبادة. العبادة معادله العبادات ان هي في العبادات والمعادلات والعلاقات وسنذكرها في انشاء الله عز وجل المصطفى نبدا العلم لتحكيم الشرعيه العمليه العمليه تكون يعني التفصيليه المكتسبه من طبيعتها التفصيليه عندنا ادله تفصيليه وادله كلاليه الادليه من الطبع الاصوليه عباره عن طباع مجمله لكن التفصيليه هي المسائل التطبيقيه هي المسائل التفصيليه وقد يوقع الذكر على الاحكام نفسها طيب كده الحكم معنى كبه بالاصطلاح لخصريتي هو خطار الشائع المتعلّب لفعال الذي الحب المولد العلم للأحكام الأحكام جمعية خب الحب ما هو كبه؟ الشرع العلم للأحكام الشرعي ما هو العلم للأحكام الشرعي؟ الكبه الشرعي هو الخطار المتعلق يفعال المغلة فيه بالنبط غضائي أو التهييري أو الوقت عن طلب بالنبط غضائي يبقى الحكم هو خطاب واحد تمام السنه واحد وكيف الضمير ايه سواء اصل السنه فلما واحد يقول لك لما نقول خطاب او خطاب في الشارع عشان الشارع يقول فيه الله ورسوله اقول له احنا قلنا خطاب الله فاذا النبي صلى الله عليه وسلم تاكيد السنه بوحي من الله فترجع السنه دي دي واحد ثلاثة. فخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين الخطاب اللي هو تفعل ولا تفعل المتعلق بايه بافعال المكلفين بنفس الضغط الضائع للطلب اضطرته اما بخطاب يعني يقول مع عن كندا واما اذا كان يكون صابر نجد طالب السعي إذا يكون واجبا لازما وهو الواجب وإذا يكون غير لازم وهو المستحب وطالب القلب إذا يكون لازما وهو الحرام وإذا يكون غير لازم وهو المحرم إذا كنتم أحبوا الله نزله الأحكام كثير كثيرة احكام الوضعيه احكام الوضعيه علامات وضعها الشارع تدل على احكام زي مثلا الزواج اذا زادت الشغفه الساسية. القران الكريم السنة المطهره الاجماع القياس اذا صار السنه اساسيه اي التي تحتاج بها وتستدل بها التي تحتاج انت وتستدل بها اما يكون القرآن عن أو او يكون من سنه النبي صلى الله عليه وسلم او يكون اجماعا وطبعا قد دناء ثم السنة لأن السنة تعود إلى الهداء ثم الإجماع لأن الإجماع يركز على دلالات الهداء والسنة ثم القياس لأن القياس وقياس طارق على أصل وجود عدة الضرع يقص على القصر الضرع فيه نصر لإفتكار ما جعله ليه ليه الهداء والسنة تمام بعضهم يطلبون الإجماع يقولون أنه يجبون الإجماع وكذلك عبر الإشمع طب, طب ليه, ليه يقول لك أن الإشمع لا ينسك ولا ينسك إشمع نفسه لا, لا ينسك ولا ينسك لكنهم يقولون على الناس لفي القرآن ينسك و لا ينسك ينسك القرآن و القرآن ينسك كذلك السنة والسنة تنسك السنة وتنسك بالقران لكن الاظهر المتراجع هو هذا التقديم الذي ذكره بالقرآن والسنه والاجماع والقياس في المصادر بتاعتنا في استنتاجها على الاحكام الشرعيه يبقى احنا نتعلم ان انه لا حب الا للذين صلى الله لا حب للذين وعرفت الحكم الشرعي على شيخ ملتفق ومنتفق والله ايهما الحكم الشرعي خطاب الله لما لازم يكون عندك في المساله خطاب من الله طيب قول المجتهد حسن لا قول المجتهد يعني كيف حكم قال شخص الاسلام السيئ فلا. فإذا قلت الإسلام هذا حرق أخرك وماذا من الإسلام تقل العلم من الطاقة فنحن كثيرين يعني نتبع نتبع نتبع لا حكم إلا الدليل إلا في بالأصدق أن الحكم هو إضافة من طيب رب الله التي إذا رسم اعلان إعلام عن رب العالمين المعنى لا حد مدربه يعني, يعني إعلام الموطعين مين يريد؟ تفنى عن رب العالمين نعم بتوقع بتوقع على العالمين فأنت إذا هو مين الحاكم عندنا حاكم ومحكوم الحاكم هو الله والمحكوم المكلف والحكم اللي هو خطاب الله صح يبقى عندنا حاكم ومحكوم وحكم ايه الحكم الله الا لا تمام المستنتهي ايه يغلب الحف على الاصول عنده وبيمش هو ينظر في الدليل والدليل دي ان تكون خاص وان ان كنونا ادعا عن الطائره فيخرجو من هو في المسرح فان الذي اعلام حد دي حكم تكليف وتكمله من ايه لحاكم فهل حكم الحاكم بهذا الحكم يعني في عندك نص لا ما فيش يبقى مستحيل تصل على انها انه مستحيل لا ما دليل العلماء ده حكم الخليلي ولذلك يكون يظل الطالب العلم ان يخلص من قيود التقليد مايكنش مخير مغض عين اللي استغرب مش معاه ينفعش، ما ينفعش ليس هذا طريق مستقيم ان المساله يعني يعني تحتجز بالكتاب والسنه اذا حكم لك حكم بحكم ولو الدليل يقول لك ده العرض من نعم هو العرض لكن ما يبين العرض وليه لا سواء طارق العين اعتنى فلا العامي فرجعنا عمي مقلد وحد قطيد قطيد مما جدا لأن المقلد لا يجد له من يحكم من حيث المقلد وتدعو الناس إلى من تقلده أو تقلد وتدعو الناس إلى الحب لأننا عرفنا فيه بتشهد لأننا مقلد لأننا ما عرفنا فكيف نبيك تدعو الناس إلى فتنة ماش يبقى بس عندنا مصادر ما ينفعش تحكم بكثير من المصادر كتاب سنة إجمال قياس والقياس ما أقوله يحطون دلالات والأطلاف دلالات الالفاظ يتضلون على أطلاف السنة لا مصدر لكن يتعون جد لدلالات الالفاظ الله يكتفي بالله يكتفي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فيها. الثاني أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وشنايات وضبانات وغيرها. مما تحصل فيه تنظيم علاقات الناس بعضون مع بعض. وهذه الاحكام يمكن فيما يلي أحكام تصرف من جديد تنوي بها إلى بعرفت الفطر والعمل بفضل صلاح المتكلم وصحة عمل ذلك السلوك صلاح وصحة واستطاعة السلوك وإذا صرح العبد وإذا صرح العبد وإذا صرح العبد صلاح المجتمع وصحة النتيجة الدنيا السعادة والعيش الرضى وفي الاخرى رضوان الله وجماله رضوان عليها والحب على قربه وقصيره إن تفضه الدين من أفضل الأعمال ومن أفضل الإخلاص وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة على قرض ولحتى عليه منها قوله تعالى في هوى الساده في الدنيا والاخره فين الامر احنا قلنا او قلنا الان في تعريف قلنا له الاحكام الشرعيه العملية المكتسبه من أدلتها التفصيل لا بد ان تنتهي لي. ليس حافظ المساجد في يعني لو ان انسانا يحفظ كتابه الذبح باهلته لكنه لا يعرف كيفيه التعامل مع مسائل الذبح حيث التعارض والترجيح والنظر والاستنباط والقياس وغير ذلك هذا يسمى عند اهل العلم فقير لو ميقدرش يتعامل هو مع الادله بنفسه ويستخرج الاحلام ويستظمها ويوفق بين الادله المتعارضه ويرجح كل هذا التعارض مع الادله فان هذا لا يسمى فقيها ولا محافظا جميع المسائل الفقهيه كليتها يراقب النوم النوم هو من اوسع الطرق الحانيه فلان لو حفظ النوم ولكنهم لا يستطيع إخراج المسائل ولا نظر فيها ولا يعرف مين تستخرج الامام صاحب كتاب المسألة ولا يستطيع الترجيح بين النسائل فلن يسمى فطيط يسمى فطيط ومن ثم الضغطة علماء الأصول مساله فقالوا لو أنك هي تعلم الوصول غاية وسيلة وسيلة وسيلة لفهم الفطر لفهم هو الغايه لما لا يمكن تصير قضيها الا بعد الدراكي والدراسة علومنا الفلسفية. بين العديد من العارضات بينها وردشة صمت وقسيس إلى سأحكم من خلالها هذه. الله طيب. ابدأ بسلاسل. أول كتاب الطهارة. ويشمل ونشتجع... ويشمل على عشرة الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه. وفيه عدة مسائل. المسائل الأولى. طيب. قال هنا أول كتاب الطهارة. دائما يبدأون. الكلام على جمل من المسائل التي تتعلق بحق معين يضعون لها كتاب أو كتاب يعني كتاب بمعنى مكتوب بمعنى مكتوب أي هذا مكتوب والكتاب سطره من الكتيبة الكتيبة التي تمس جمع جامع إذا كتاب يعني ربنا الكتيبة والكتيبة التي تجمع مجموعة الناس يبقى المكتوب عليك هذا مكتوب يجمع مسائل مضربطة هذا مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب هذا مكتوب. مكتوب. مكتوب. مكتوب. مكتوب. مكتوب يجمع مسائل قال اولا كتاب الله يعني هذا مكتوب مكتوب أو تجمع المسائل المتعلقه عليه بالقراءة ما تقرأ على عشرة ابواب عشرة ابواب شيء خلاص تبدأ من الباب الأول شرط في صحة الصلاة. شرط في صحة الصلاة. لو فقد الطاعة فقد الصلاة. يعني مثال. لو أدى مثال طارق رضي يعني عنه. وهو الصلاة أحد. يقول كم الصلاة؟ ولا يستد في الصلاة. يستد. الزواج هالسؤال هذا هم لي؟ لا مش هو المصريين العدد ولذلك ذهب المعروف العلمي الى ان الزوحة من النجاسة في الصلاة ليس شرطاً ولكنه من عجبات الصلاة إن شاء الله في موقف بوطنها بإذن الله لكن سأخذوها إن شاء الله أخذ ترجات قليلة عن شروط الصلاة شروط صحة الحج شروط كذا ترى من الشخص المفقود نقطة الواجب قد يفقد الواجب ورغمًا العداء ثم نسي يستشعف ال هل يعيد صلاة خط الصلاه طب هل يسمو إفهام المفقود أن ينزل إلى الواجب؟ de العباد لا تنفذ الا بفقد ان بفقد شخص او ان ان يمنع فقد روح او ان يواغي او ان فصل من الشارع ان من فعل ذلك اعادته باطله جتين واصبح اعاده الله أنت وانت في العباده لما يبقى فقط تمام لكن هل اصطحابه الشرط لم تستصحبه يبقى لا بد ان تمسك به طول في بالعباده مع استصحابه الى نهايه العباده هذا لأنه قدّم على مسألة صرعية. أي مسألة صبعية، في الدرس، على المشروع، المسألة صبعية، في مع الدرس، إن شاء مش, مش أي مسألة بعد؟ تلدرسه بعد الكرام تلدرسه عشان وقف عن الشرطة إذا من العدل يزن عن العدل يعني بفضه توقع العبادة بفضه توقع العبادة لكن الشخص يسبق العبادة وهو جزء من العبادة الشخص يسبق العبادة نقول من التعادات وكلاهما جزء من عادات العلم والشطر شطر اعضاء ما الشطر والطهارة على قسمين الجسم الاول طهارة علوميه وهي طهارة القلب من الشح والعراصي Let me see تعريف الطرابة قال النظافة المضافة من الأرض وفي الصلاة رفع حين ماذا يتعلمون بك اسمع رفع حدود رفع حدود إبتلت الفار عرضا برفع لأنه يحتاج إلى فعل يحتاج الى لا من النية ولا من الانتساء أو من المضوط إن كان عدم فسوء فسوء مضوط فقال أفضع أي لو كانت من العمل المهنية ولا يختار إلا بعض المهن ونين فلسل المهنية لابد من المهنية قال وزوال المضابط كلمة ثوان قولهم إزالة الغبط لأن دواب تفيد أنه إزالة نفسه بغير مزيل فإن الغبط يصدق يعني تتحفق ظهارة الغبط بالدواب العالم بما سألهم المهنة طب معانا ما سمعانا يرجع الحدث يرتفع من غير نيه وعمل يعني عشان تتطهر من الرزق من الجنازه تعني انت سلم صح نيه ورعي الجنازه لان تصنع زوجك شهاده عباده وعباده الناس هي همه النيه لا بد من النيه احيانا تكون النيه شرط في العباده وواجب وحجب مستحبها واحيانا تكون شرط من العباد العظيمين هذا تفصيل جميل ومخصوص. إذا أبى أقول يعني تنوي طيب دوال لو أن عينا لو أننا جسد أصابت ثوبه لو أننا جسد أصابته ثوبه ووضعته في الشمس والري حتى زال هل هو الاصل الغيب مقطع الحدث لحد حاجه محسوس صحيح محسوس لا يعني في حاله فقد دي حاجة محسوسة. محسوس. محسوس. محسوس يعني يعني, يعني في لا مش في ده هو وصف قائم بالبدن يمنع من صلاه يمنع من that yeah, yeah. is yeah. إذا الوصف المانع من أصبحت استعمال المالي في جميع البلد أو الوصف المالي لأنه هو وصف صائم بالبلد يمنع من, من الصلاه ونعوية صح؟ وصف يبقى الطهاره من هذا الوصف يكون بروض عيه لصدر صدر الماء أو عجل لعبه استعمل ما ينوم عنه وهو الضراب على الصدق المنور بها شوعا وسيأتي بجرها لإنشاء الله في باب التيام وذكرنا من الضراب أن يقاس الحدث على القرى ومن سنة بصيتي لزياده الخرف صحه معاك طب نيجي كده لما نستعمل مستعمرات ان شاء الله يبقى المستعمره مفصل كيف اعتقدتها؟ لا طالب لأن بتلك العين دعية جنسة فما يترسلها بتطلب النجاسة لكن الحدث عين والرسط بما فقياس المال منفصل من على المال منفصل من إزالة الخبث يسمى عند الوصولين لازم لإعتفاء الاعتذار فهذا لا يعترف أصلاً في على شيء تعبدي لا أجاسل من البلد والذوب والمكان، فالطهارة السيا على نوعين، طهارة الحد، وطهارة البلد، وطهارة الخبر، فتكون من البلد والذوب والمكان، والحلف على نوعين، حلف الأصغر وهو ما يشوف من اللو، وحلف الأكبر وهو ما يش. والغرس يجيم غرس طيب قال الخرب على ثلاثه انواع على ثلاثه انواع خرب يجيم غل كالحج كالحي خرب يعني نيفس خرب المقصود هنا هو ايه انز يعني لا تنشئ فيه سوى الغرس ده الحي ما ينفعش فيه غير الغرس لأنه نجاسه مغلقه ولذلك الشارع نظر بغسله وحده وقصده وبعد الغسل الصين عليه في حس اسنان المشروب الصحيح في غسله فعشان كده تعاين فيه الماء يعني تعاين في الماء يعني لم يجذب في ازالته سوى الماء عند كثير من الماء. لا يُجِدُ في إزادة سوى وما عند كثير من الطعام وقال يجب يعني يجبُ يعني يُجِدُ فيه النطر منه ذو الصفي الذي لم يكن الطعام حسناً سكذيروا بهذا الروس هذا التشري يا شاء الله نعطينا الثالثة ذو الصفي الذي لم يكن الطعام وكذلك الأنت على القرم أن المقصود في الحديث أنه يقوم على على القرم مع القرم إذا كلمات من الصبي الذي لم يقوم بالعالم قد نسول يذيو مسكوط النجسة التي لها جنوب التي لها جنب. لو أزيجت في فهذا مستيس يعني وصلت لقطعه دولي على جذري لو خفيفه ذات زي الكمه ذات يزول يزول الحب يبقى ازاله العين تزيد الخوف فالخوف يذوب مع هل هذا معنى خلص شاء الله الحجر وستعامل استجمالية استجمال إن شاء الله عز وجل نتواصل عند الاسدالة باسدالة عز وجل وننفيرها بإذن الله تعالى إبنى قدر بعد بإذن الله عز وجل هذا وسائل صلوتي ولكم ولكم